بسم الله الرحمن الرحيم بنابي اخواي بخشن مهربان قل يا أيها الكافرون بلي ايبي بروايين لا أعبد ما تعبدون من أوبتاننا برستم كأي ودي برستن ولا <تصفيق> انتم <تصفيق> عابدون ما اعبد وايه وش اخوا فلسطين كمن داي فلسطين ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد ومن و ئێوەش ئەو خواپەرستیە ناکان کە من دەیکەم لەکم دینکم وەلیە دین ئایینی خۆتان بۆ خۆتان و خوم خۆم بۆ